ba سر کلک jésus الكفر على ومن وہ دلر کچی میں اذ كثرتكم فَلَمْ تُغْنِ سدیا کم وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ کم کس تم فلن تمشال کمل اوبی مرب تمی تَنزِيلُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ لم لَّمْ تَرَوْهَا وَعَدَ الذَّبَّالَ بدلک جز ا فری تم تو گومی کا نیش پلفی یو لین مر مشر کو نسوں پل نفُلَ ت فs ف والدین ددینل تیم نلینکر جز وقالت يهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم كَثيرا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَقُولُونَ آمَنَّا وَلَن نَّسِيرَ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله َّينَ يَكك نِزُونَ الذَّهَ بَ وَرل فِضّوتَ وَلَ فِيقُونَهَا فيِي سَفلِلهِ فَبَ یع يو... میں ما... فذوقوا ما كنتم کا تل مشرقین پتنگ کم کا سِيءَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ضَلُّوا بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا و إِّ نَجعَمَ وَوحَِّمَغ وَعََدّط وَعِدَّتَ م حَر ال مَوله الله لا يهدي القوم الكافرين mam ma بَنِ الْإِلَٰهِ وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْرُهُم شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير سارا گرگ في میں اذ هما وأي <Wow. S 2> What? Wow. سیاح علی لم لینکل كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج گوالی مالمی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 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعْكُمْ مُتَرَبْ بَصُود قُلْ أَنفِقُوا طُعْمًا أَمْ كَنْهَرًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ What am So Sam 124. والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة فتی سب لہی وب ری گوتم مین کلریل کم if فُونَ ذِلَّهِ لَكُمْ لِ الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة مخرج تَحْذَرُونَ نو متحدہ کا پیمانک ان سو آگن سہوں أسبهم ولعنه الله ودهم معذاب تم ka okay. أَخُلَّفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا أَلَمْ يَعْبُونَ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُمْ a oh. لو كانوا يفقضون بل يضحكوا qa oh. وَلَا تُصَلِّ ثَنَكَ عُلُّ الطَّغْلِمِ مِنْهُمْ اسْتَذَنَكَ عُلُّ الطَّغْلِمِ مِنْ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 ترپور जी <laughs>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 صَدَّقَ الْقَائِلُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْظَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْظَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِي أتبئكم بما كنتم تعملون وآخرون گولی می وجر ک وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل او um... مَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ قَالُوا انْقُومُوا لِّيُحْكُم قَانُونُ اللَّهِ مہری اپ سنیا وأ نیل بھو جن بال ان فور پال بچ سال گی مہوب چالئی گیم پوس چالئی گیم What's <laughs> all? ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الذين في قلوبهم مرض فزادهم طغيان امري جسا الى رجسهم واماتهم كفرهم فالله قلوبهم بأنهم قوم